الذيين يحمنون العرش وَمنن حَوولهُ يسحون بحمدِ رهم وَيُؤمنون به وَيؤمنونَ بهه وَويسَفرون للَّذين آموا ربن ووسعتَ كل شيء الرحمَة وأاعلم فَفر للنذينتابابوا والاتبععوا سبيلك وَوقهم ذابَ الجحيم.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 وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربّه إني أخاف أن يبدل دينكم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وأنكم كاذب فعليه كذبه وأنكم صادق يصبكم بعض الذي يعدكم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 فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات مَا مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب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 قالوا او لم تكن رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء كافرين الا في ضلال ان لنا ننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم اللعنه ولهم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 الله الَّديجَ عَلَكُم الأرضَ قََارم وَسماء أَابِنَاأَ وَصَوَكممْ فَأَحْسَنَ صورَكممْ وَصَووَكممْ فَأَحْسَنَ صورَكمم وََزَقَكُمْ منن الطباتَ ذَانكُم الله رَبّكممْ فَتَبارََكَ الله رَبّ العالممين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 هو الذي خللَقَكمُ تُابٍ ثم من نطفَة ثم منْ علَقة ثم مننْ علَقةة ثم يخررجكُ طفللا ثم للتبلوا أشدكم ثم لتكون شخ